شلال شلال الله تبت ديننا قد عطير ويصافر يشاءه الماء يا عزيز ويطلق جناحه للقان اصول الله لا والتاب بالمعاصي وال برقه تلمع ورعا عدلا اهدوا دير وشفيلي يا مباهي على العشب نبتنا نواوي يوم المطر كيثن كي الرضم والهواء وكال انت تا يا ت ما جاءت في زمن همشا لا هرم من البنتابير وريت انتج للعما سوى الاغمد وصاف وهمت اهل الرجال المناعير نقوى Dad. Yeah.